ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم ما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا ربنا تقبل توبتنا ومحص ذنوبنا وسيئاتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل السخائم صدورنا واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت